وَقَفَّنَا على آثَِجِم بِرسَابنِ مَر يَ مَ مُصَدِّقَلِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوورَاتِ وَآتَنَاهُإِن جِلَ فِيهِهُ دَو وَنُور وَآتَنَاهُإِن جِلَ فِيهِهُ دَو وَنُور وَمُصَدِّ قَلِّمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ وَرَهْدًا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ